فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى